الهاكم التكاثر شغلكم ايها الناس التفاخر بالاموال والاولاد عن طاعه الله حتى زرتم المقابر حتى متم ودخلتم في قبوركم كلا سوف تعلمون ما كان لكم ان يشغلكم التفاخر بها عن طاعه الله سوف تعلمون عقبه ذلك الانشغال ثم كلا سوف تعلمون ثم سوف تعلمون عاقبته كلا لو تعلمون علم اليقين حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد لترون الجحيم لترون الجحيم